الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إ ل ي ك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيي بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير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 س أ ل ه م خزنتها أ ل م ي أ ت ك م نذير قالوا بل قد ج ئ ن ا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إ ن أ ن ت م إ ل ا في ضلال كبير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 أ ا م ن ت م من في السماء أ ن يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء أ ن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 افمن ََ يمشي َِْ مكبا ًُِ على ََ وجهه َِِْ أ َ ه ْ د ِ ي أ أم امن َّ يمشي َِْ سويا ًَِ على ََ صراط ٍَِ مستقيم ٍَُِْ قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متي هذا الوعد ان كنتم صادقين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 سنسمه على الخرطوم إ ن ا بلوناهم كما بلونا اصحاب ا ل ج ن ة إ ذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ف أ ص ب ح ت كالصريم فتنادوا مصبحين أ ن غ د و ا على حرثكم إ ن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أ ل ا يدخلنها اليوم عليكم ن س ك ي ن وغدوا على حرد قادرين فلما ر أ و ه ا قالوا إ ن ا لضالون بل نحن محرومون قال أ و س ط ه م أ ل م أ ق ل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إ ن ا كنا ظالمين ف أ ق ب ل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إ ن ا كنا طاغين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 سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إ ل ى السجود فلا يستطيعون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 ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إ ذ نادي وهو م ك ذ و م لولا ان تداركه ن ع م ة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتبيه ربه فجعله من الصالحين وان َ يكاد َ الذين ََِّ كفروا ََُ ليزلقونك َََُُِْ ب ِ أ َ ب ص َ ا ر ِ ه ِ م ْ لما ََّ سمعوا َُِ الذكر َِّْ ويقولون َََُُ إ ِ ن َّ ه ُ لمجنون ََُ وما ََ هو َُ إ ِ ل َّ ا ذكر ٌِْ للعالمين َََِِْ الحاقه َُْ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 سخرها عليهم سبع ليال و ث م ا ن ي ة أ ي ا م حسوما فترى القوم فيها صرعي ك أ ن ه م أ ع ج ا ز نخل خ ا و ي ة فهل تري لهم م ن ب ا ق ي ة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 كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما ّ من أ ُ و ت ي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أ ُ و ت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا, يا ليتها كانت القاضيه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 وانه لتذكره للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين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 إ ن ه ا لضي نزاعه للشوي تدع من أ د ب ر وتولي وجمع ف أ و ع ي إ ن ا ل إ ن س ا ن خلق ه ن و ع ا إ ذ ا مسه الشر جزوعا و إ ذ ا مسه الخير منوعا إ ل ا المصلين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 فمن ابتغي وراء ذلك ف أ و ل ئ ك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون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 قال يا قوم إ ن ي لكم نذير مبين أ ن ع ب د ا ل ل ه واتقوه و أ ط ي ع و ن يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إ ل ى أ ج ل مسم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 ولا تزد الظالمين الا تبارا قل اوحي َِ الي ََّ أ َ ن َّ ه استمع َْ نفر ََ من َِ الجن ِِّْ فقالوا ََُ إ ِ ن َّ ا سمعنا ََْ ق ُ ر ْ آ ن ً ا عجبا ََ يهدي َِْ الى َ الرشد ُِّْ فامنا َََّ به ِِ ولن نشرك بربنا أ ح د ا و أ ن ه تعالي جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا و أ ن ه كان يقول سفيهنا على الله شططا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 و أ ن ه م ظنوا كما ظننتم أ ن لن يبعث الله أ ح د ا و أ ن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا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 و أ م ا القاسطون فكانوا لجهنم حطبا و أ ن لو استقاموا على الطريقه ل أ س ق ي ن ا ه م ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدع و ا مع الله احدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا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 واذكر اسم ربك وتبتل إ ل ي ه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إ ل ه إ ل ا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أ و ل ي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا أ ل ي م ا يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصي فرعون ا ل رسولا فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إ ن هذه تذكره فمن شيء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادني من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أ ن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من ا ل ق ر آ ن علم ان سيكون منكم مرضي واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون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 لا تبقي ولا تذر ل و ا ح ة للبشر عليها ت س ع ة عشر وما جعلنا أ ص ح ا ب النار إ ل ا ملائكه وما جعلنا عدتهم إ ل ا ف ت ن ة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آ م ن و ا ي ايمانا ا ن آ ن و إ ي م ا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون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 وما هي إ ل ا ذكري للبشر كلا والقمر والليل إ ذ أ د ب ر والصبح إ ذ ا أ س ف ر إ ن ه ا ل إ ح د ى الكبر نذيرا للبشر لمن ش ي ء منكم أ ن يتقدم أ و ي ت أ خ ر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 ولم نكن اطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أ ت ي ن ا اليقين فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين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 كلا إ ن ه ا تذكره فمن شيء ذكره وما يذكرون إ ل ا أ ن يشاء الله هو أ ه ل التقوي و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة لا اقسم بيوم ا ل ق ي ا م ة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 الم يكن لطفه من مني تمني ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثي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 عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما و أ س ي ر ا إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إ ن ا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم ن ظ ر ة وسرورا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 عاليهم ثياب سندس خضر و إ س ت ب ر ق وحلوا اساور من فضه وسقيهم ربهم شرابا طهورا إ ن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 فمن شيء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا وما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله إ ن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته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 أ ح ي ا ء و أ م و ا ت ا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إ ل ى ما كنتم به تكذبون